كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 لَمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَتُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ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 وَلبَلا المُؤمنينَ مِنْه بَل أَنْ حَسَنَ إِ اللهَّه سَمعٌ عَليم ذَكُم وَأََّ اللهَّهَ مُهِن كَيذِكَافِرين إِْ تَستَفْحُ فَقَدجَ أَكُمُ الْ الفَح وَإِل تَتَهُ فَهُو خَيير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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معربون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمون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 أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم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 واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان فَاتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ ယَنكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنكُرُونَ وَيَنكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 وَصبِر إِ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرين وَلَا تَكُوا كََّذينَ خَجُ مِ دَارِهِم بَطَرَ وَرِآاء أََّاسِ وَيَصُُّون وَيَصُّونَ عَن سَبيل اللَّهِ وَلَّهُ بِمَا يَعملونَ مُحيطَ وَإِذْزَيَنَ لَهُ مُ الشَّيطَانُوا عَعَّ لَهُم الشيطان وَقَالَلَ غَالِبَ لَكُمُ الْ اليَوْمَ مِن النَّاسِ وَإِن جَارَُّكُمْ فَلََّ تَرَ أَتِ فِيأَتَانينَكَ صَعَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِ بَرِي أُ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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَطَرُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نُفِّسُوا فِيهِمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ الله عزيز حكيم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 كَدَأْ بِآالفِ رَعونَ والَّذينَ مِنْ قَدرِهِم كَثَروا بِآيكِ اللهَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِبُنودِهِمْ إِ اللهَّهَ قوٌَّ شَديد العقَاد.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 وَإَِّا تَخَافًَا مِن قَوْمٍ خِييانَةًَ فَ بِذءِلَهِمْ على سَو إِ اللَّ لاَا يُحِبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحْسَبًَا النَّذينَ كَفَرُوا سَبَقُ إِهُ لاَا يُعجِزون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 لَ لَا كِتَابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لَ مَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابُ عَظِيم فَكُلُ مَِّا غَنِتُم حَلَلَ طَيبَ وَاتَّقُدلَّ إِ اللَّه وَفُور الله الرَّحيم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 والَّذِينَ آمًَا وَلَمْ يُهاجِعوا مَا لَكُمّ وَلَا يَكِهِ مِن, من شَيْئٍ حتىََّ يُهاجِعُ وَإِنِ ْتَ صَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم النَّصْرُ إِللاا عَ قَوْمٍِ دَينَكُمْ وَبَنَهُم مِ